Bella Wah! naya shabd hai يا الشمر عن جدك يا بعدي دفع الشمر عن جدك كل يا وسطى والله ترضوا يا الهدى امشي وليس سعد شفغا و يخو يا وشمت بيا والله شفغا وشمت يا يا يا يا يا يا جدي وين بسيف ذبحوا بنينك، ابغابتوا لينك، جاروا علينا، الصيح بالسقيفة ذبحوا بنينك، صيح العبيلا يعجز وانك، صيح بالسقيفة ذبحوا بنينك، صيح العبي. ما عند دوالي ما حد يجيره بالطفلاتك حيرة يا الله ما عند دوالي ما حد يجيره وحيد الضغيلة جاروا عليهم Sanoit, että me hypätään Oh, hey, yeah. oh, yeah. oh, yeah. جزا عل الغضب شبل سالت دمع يا قد طاب لك هذا جزا هلا Oikein, oikein, oikein, oikein, de